مرحمن الرحيم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 ك باخ الننفسسكَأَلا يكون مُؤمين إن شَأْنُ نَزل عليهلَهِم منِ السَّماء إ آةَ فَضَلت عَناقُهمم لَا قاضين وما يأتيهم مِدِكرم من, من الرَّحمنان محدةة إلاا كانوا عنهُ مارضين فقدكَ الذَّبوا بالحقَقلا فَقدكَ الذَّبوا بالالحقَّلَ مجَاء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 قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون فاتينا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل الله الله سمع الله لمن حمده الله الله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 قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لا مجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون الله الله أكبر.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 يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين الله الله أكبر الله أكبر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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّا قَادِرُونَ ل... قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّا لَمُؤْمِنُونَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَجْعَلَنَّ فِي أَرْضِ مِصْرَ دَمارًا قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون فقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون فالقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 إ نَقمعُ أي يفرَِ لنا رَبّناَا قطايانَ أَ ك أََّلَ المُؤمنين الله الله